الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيام يوم ألقاك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو اللهم إني أعود بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرض للعمر ومن فتنة الدجال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسألك بعزك وذلي أن ترحمني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 سوو سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجاجل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغربك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحي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 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحمدون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وَاَسْتَغْفِرُون للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَاسْتَكْبَلَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَارْفُل لِّلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ فَارْفُل لِّلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الْجَحِيمِ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 كفرو ينادون لما قت الله أكبر من قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 هو الذي يريكم آياته وينزد لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدع الله مخلصنا له الدين ولا أكره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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا اليوم إن الله سريع الحساب الله Minallahi uhm liman Allahu Akbar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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو أنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم